مجموعة متحدة لا يمكن إقامة بعضها كما أمر الله دون بعض الأمر الذي يجعلنا نجزم بأنه لا يقيم القسمين الأولين إلا من يقيم القسم الثالث نقول إن النظام الحاكم بما أنزل الله الذي تحقه كلمة التوحيد بعد إبطال كل ما يخالفه من النظم والذي لا يقبل من أحد إلا سعى لإقامته النظام القائم على أساس الشورى للأمر نعمل آخر كابراه خوي جينا كا شوراي عملنا كا أما بوجهة أمي قام دين الله بتجزية نعمل بعزة كتاب إيمان بيبنا وبعزة نيني هذا وما غاب أن أن تأويل الصابعين دين الواحد القحار بالصبة بالصبرة ذل قلوب المقورين أو هناك خوان زليل دينك أي خواجك عزيزة أو رني في أدم تأويل الصابعين لفظة أولي الأمر بمدعي الألوان فوق القبال جرعي مم. مدعي المدعين إذا فننا كالشواء الذين قد حكموا ويحكمون في مشارق الأرض ومغاربها من بلاد المسلمين أرين أمان أولي الأمر لحالكة جيني خواب ولا والعمر الحق إن هذا التأويل الذليل لأحقر من أن يحملنا إلى التصدي له برد لولا أن قد شوش على كثير من المؤمنين فإنه ليس يخالف ما لا يحصى من الآيات الناهية عن إطاعة متبع الأهواء فقط أحسب بل هو أمر يجعل أمرا غير حكيم ما قد فعل الله من أن قد بعث في كل أمة رسولا أن يعمدوا الله وجدهم الطاوت أو هم إنسان باشا زحمد باب ودعوة بو اشتابي طاوت وعبادة إخوات بو جاء عبادة إخوة بإقامة دينه الذي بينا عصوله وفروحه بإجمال اجتناب طاغوت لحشان يسمع بالتبر من كل ما هو غير دينه ولا من الاستنباطات الفردية غير الالترارية فإن كل من يحكم بغير الأخسان الثلاثة وغير الاستنباطات الفردية الالترارية يكون قد طغى عن حدود العبودية فهو طاغوت أويش تعريف طاغوت بالزبط, بالزبط. سبحان الله أما يصفون وتعالى عن أن يرضى طرف طرف تعين لإقاعة هؤلاء الطواريت القائلين بالسان الحاد والمقال المقال أنا ربكم لا ولا عمرك إنه كان ينبغي أن يكون عب عباد الشيء عن هذا التأويل من يكون قد سمع قوله لا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ولا أمانة أكبر من أمانة إقامة دين الله التي ليس من أهلها الذين يؤمنون ببعض الكتاب مما لا ينغص عليهم عيشهم ويكفرون ببعض من مثل فريضة كون أمر المؤمنين الشورى بينهم وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وهل يمكن أن يحكم بالعدل من لا يرضى بأن يكون أمر المؤمنين الشورى بينهم إن الله نعم ما يعذبكم به ان الله كان سميعا بصيرا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم ومن اجل الجليل ان ولي الامر من الذين امنوا جمعهم من الذين امنوا وانا الذين امنوا الا الذين امرهم شورى بيننا كذلك شورى نبرازن بالاواني وولي الامر الاوان ومن من يرضى بكون امر المؤمنين شورى بينهم بل طغى واستبد بالامر لن يكون من المؤمنين فكيف يكون من اولئك المؤمنين ما الرساء تعويله كبيته هنا بيت ك بو دوائر دوران أما اتباع فرنسا معنا حضرتي عبلاي بن عمال جبجتي حجاجون خطائك فردي و أخوي كردو يتي وهجناب أخوي كردو يتي فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فليس مؤمنا بالله واليوم الآخر من لا يرضى برد كل شيء وتنازع فيه إلى الله ورسوله أقول الحب ذلك خير واحسن تاويلا الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وكل من يحكم بغير ما بينا انه حكم الله فانه طاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالى إلى ما أنزل الله وتبين بما ذكرنا ما هو ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عن الصدود ثم إن أول المخاطبين بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أو للأمد منكم من كان مع رسول الله ولا يجهل أحد أنه لم يكن معه إلا جمع مختصون في مختلف شؤون الحياة وحكام نبو تاتاودي بحكام نكره الله إليهم كجمع مختصول في مختلف شؤون الحياة إليهم وعلى رأسهم الرسول أمر استنباط أحسان القسم الثالث بتشاور وبهم إقامة ديد الله بتعاون مم. وإن أردت المزيد فاستمع إلى قوله تعالى في بعض أعضاء المجتمع الإسلامي من المنافقين وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أولي الأمر ليهم ولا توبيخك لعلمه الذين يستنبطونه لهم فانظر كيف بين أن أولي الأمر الذين آمنوا من إليهم أمر الاستنبارات منها ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلى قليلا. اللاحق اسم عقد قوله تعالى ولو ردوه الى الرسول والاء الامر منهم لعلموا الذين يستنبطون منهم انه ليس من لازما يكون الجمع من المؤمنين اولي الامر ان يكون كل فرد منهم قادرا على استنباط حكم كل أمر مما يرد الى اولي الامر اكريه لاقتصادها مجتهد بكل سياساتها شنو فرمي علمهم الذين كاري خاص شيء خاص لا وإنما اللازم أن يكون فيهم لاستباط كل طائفة من الأحكام أهل اختصاص يستنبطون ما يكل إليهم فيعلمونه ثم يعرضون ما قد علموه على جميع أول الأمر يوقعونه بالإجماع قلنا إن النظام الحاكم بما أنزل الله الوحيد النظام القائم على أساس الشورى أول الأمر ونحن عالمون أن هناك كثيرا من الناس يحسبون أن النظام الفقمن بما أنزل الله نظام يكون فيه الأمر يكون الأمر فيه إلى الخليفة إن شاء شاور أهل الحلي والأط وإن شاء لم يشاور وله إن شاور أن يترك ما يج أجمع عليه أجمع عليه أولئك لا ما يراه ونفسه ما تري شو راجع سواء كان بيجوناكم وليس هذا أول قارورة من كسرت في الإسلام فكم من حكم من حق من ربك جاءت به آيات بجنات أخفاه عن البصائر جعل آيات الكتاب المبين فداء للروايات معزوة بغير حق إلى الرسول والذين معه المهتدين الهادين بالكتاب المبين قال الله عز وجل أو جابون بفداء أو لعبارات مخطئة أثرت عن فلان من المؤرخين أو فلان ولا أمر الحق لو لم يكن في كتاب الله تعالى إلا قوله والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم مما رزقناهم فيقول لكان يجب أن يؤول أو يرد كل ما يكون مضمونه استبداد فرد أو جمع أقل من جمع بالأمر من أولئك بأمر من أمور المؤمنين أول مستقبل أول مستقبل أخوة أو تاريخك واعين كاستبداد كا بأمرك وهل الخليفة يا ترى إلا واحد من جمع أولي الأمر ينتخبونه رئيسا للسلطة التنفيذية يدافع عن رأيه ما دام الأمر في طور التشاور فإذا وقع الإجماع لم يكن بينه وبين غيره من المؤمنين في وجود المثال ويضاح ذلك بعضاية من أخرى أن الخليفة إنما يدخل مجلس الشورى لوصف كولي واحدا من جمع أولي الأمر لا لوصف خلافة التي إنما يتصف بها خلافة بعد انقضاء طور التشاور ووقوع الإجماع في مجال تنفيذ أم يحسبون أن ما حدث بين أبيبكم الصديق وصائر أولي الأمر من المؤمنين من التنازع في قتال مانع الزكاة وفي بعط جيش أسامة لم يحققوا فيه للتصاف بوصف أمرهم شورى بينهم؟ ولم ينتهي الأمر إلى الإجماع؟ ولم يكن من الصديق إلا الاستبداد بأمر المؤمنين؟ كما توهمه عبارات مفرطين من المؤرخين؟ حاشد الله ما علمنا من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان؟ في شؤونهم الجمعية الإجماعية إلا المصاراة للخيان وإنهم كانوا أبعث الناس عن أن يرضوا بأن لا يكون أمرهم شراغي هذا وليعلم أن التنازع لم يكن في أصل وجود قتال مع الزكاة ولا في أصل وجود بعض الجيش فإن الأول كان قد ثبت ثبوتا قطعيا بكثير من الآيات البلنات منها قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين هذا القول المبجل أن ليس من إخوان المؤمنين إلا من يتوب من الشرك ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وقوله تعالى فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم هذا القول المقرر أن تخلية السبيل مشروطة بتحقق الأمور الثلاثة جميعها والثاني بعد الجيش كان قد ثبت بأمر رسول الله المقروم بتقبيح من يخالف عن أمره وإنما كان التنازع في تنفيذ الأمرين في تلك الظروف المليئة بالأزمات هم يقولون انما كان من الصديق في امر تنبيه المؤمنين على ان الفاروق خير من يتولى الامر من بعده كان استبدادا بجعله اميرا للمؤمنين او جلب التوجيه دون كان باشتغله من كشنهاديه كمو ايش استخلافه كردون تقليد ما عندي امر الم... أم... ناسيا أن أمر المؤمنين بعده أمرهم هم من دونه أو خنما وتأجري أو بانتخاب فيكون الشورى بينهم هم أ فلا تذكرون أن لم يصبح الفاروق خليفة إلا بانتخاب لامر له بعد وفاء الصديق فابو في جوبي شريان يا مصطفى اجماع ربتي أبيض أو ظروف خاصة وقت يا استنباطك يعني وعلى ظروف حجج أبين ما درساش بيت كخوي لأحكام جزئية ثابتة نعم متطور كأصل أبوي مياس بأجماع نبي لفهمي يا استا وإشكال فيها شو فيش هاتوك نشر إجماع اللي صار كلا وك أو ثابت أبوهم زمان مثلا جدأ ونير برك يوفلا شد اوابه يوفلا شد اوابه وإلا أجر او إشكال عن ال الفهم أو عن التفسيرين حق أبوك إجماع تنهى الدائرة استنباط جزئيات لقواعد عامة و أوجه رتبة ثورات زمان وهي تنهى لو ظروف خاصة بتحجب ودواي أو حجتنا ما جرسا ظروف عيني أو ظروف كبيه فتعزى أوجه ابي أملكن أيه أم ظروف دقيق عيني أو ظروف يعني ابي أبي عوابسي إجماع بكريان وبن ترتيبه إجماع نهية أصليين اصل الجيش الجايش يا قرآن. شو ممكن ما جا إجماع استنباط الجزئيات لقواعد كلينية. مبونة وأن رئ مصدري مصدري ثالث لا تشريع. ما. أما لرجال لقواعد كلية أنفقم الجزئية استنباط كراو كمصدرك كتابة أما إلزامي اتباعك. مم. أولا إن إجماع الجراو دليلك كتابه جاء ميزور مخالفني اللجل أو أي كلا أصولا أيش؟ أم إيش؟ لا إجماع لا مصادر إيش؟ مصطلح يساهم للمصادر. كما ما هو؟ أقرب باسِ قياس الشيء دياله. من. صلوات زور جار. وتماندم باساناكا. تنها. كأحكام. أب المدوب بشوف جزئياتي ثابتة جزئياتي متطورة متطورة كي خي لذكر نكرة ولا قرآن وقواعدي عملك داي للايتروح خي متاعلا فهميت تقصي له كل شيء تبيانا لكل شيء يعني هرش تروبة تأقيامات لجاني ابتلاءي خلقا لفردي لجمعيات سياسي اقتصادي اجتماعي اخلاقي ولا هرش كوشيء لكوشة ثاني يا كويت أبلكي لو أحكام جزئية أو بيانة جزئيانة أو بيانة خاصة يا كويت أبلكي لو قواعد عم هروش كا زنتريش مان كا أما زا بتيك أبو تميزي بتعاد لغير بتعاد هرشي خصوصية ذكري كراب يا كويت أبلكي لو قاعد عم ما أو لديني خويا هرشي أنا مو بتعاد داي نسرم أساسا حقه أصلا أصول الفقه أرام ترتيب توزيح لا أول ما توزيع بدري أبو متأور وشبكه كارمان ببش أقاي دونية كارمان ببش سابتي أحكام دونية ما قال لبرواك اختلال للروايات وش تدرسوا مستوي مستوياتي فهما كان فرق يعني ما قال أوعاء نشاد ما نكاب باسكين لبعزي كارمان بقواعد عام مواجهة ديني عن الاستنبات كموديات عن الاستنبات كجاء قواعد عام ما كيش لسورة كأتوانين جزئيات يعني استنباطك قواعد اللغة العربية مال رعايتك او ابيت الدو مجموع على قواعد قواعد اللغة العربية قواعد عامي شريعتك او يعني بو فهم قواعد اللغة العربية قطع نزاله مكام كتاب الله يعجي بو ورقدني حكمه الكتاب الله نزربه مكة تحقيق المصلحة يدفعي مفسده وقت أوايل ابكر يا اترأوى جرا لازمة وصولي مجتهد زور دقتك لم قاعدة عامة مثلا دقتك التعاون على البرد والتقوى زن تاكو بردها تاكو اشي ابعادي كي من ما جعل عليكم في الدين من حرجك شي حرج شي حرجني يعني حتما القرآن تبينه وضع آياتنا دقتك لقد من اجل غير باغم ولا عاد اكون اكون عليه اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون لا ضرر ولا ضرار اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون لانه يمكن او حكمه او حكمه او حكمه او حكمه او حكمه او حكمه او حكمه او حكمه او حكمه بيان حكمه او حكمه او حكمه او حكمه او حكمه او حكمه او حكمه او حكمه او حكمه او حكمه او حكمه او أي وقت يقرأ القرآن تحريمي خمر أكام أولًا جاري جاري أصلًا خمر كي الله يعني فقد أويك لهن جرادي نشر هب... لا, لا ترى جرادي هب... خمر يعني اشتيه هنكا أو عملية ستر عن جنبة شل أو جرال حتى بعض الأرويات هي عليه أصلًا خمري متخذ لهن ما نقول عينه يخر ما وش داي دواي أول وش دواي حصاص دراوة خمر همي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 او ما يعيش وعقلك دع ابو شيء لا تحرمك حرقه مش واهج تريش نوى على دعونا بلاكها في بوبو مكه او ما يا متخذ لعنب تحرمنا اكل ذاته نبر خمر بوناكه كوابو انا صرمويتي او هاشت خمر انجم ادا عملي خمر تحريم ممكن كان كاهو داركواك كل فاعل مرفوع نحو زيد قائما ايت و هي لا جدير نحو جاء زيد ايت و لا جدير قام عمرو انا قياسا لزيد نعم او مثالك مش مثالك قال له يا بو تبيني قال لك مثالك الكبير بقي شيء خوتي ريزاني كل فاعل مرفوع نحو جاء زيد يتلولا هزاراً فعليه تريش ببياققياس قياس يجي هاللواء شو نقاعدك بينكراون أوانش حكمي أنا زابد ليه؟ أفرمي خمر أو حرام كذ يعني هرتش وكذا فرميني تيوا هرتش أم عملة إنجام أدا حرام كذ كابون موله نحو ما يعيه متخذ لا إيه عينه تازلنا من زورته وحبوته <تصفيق> أفرمي أم خمرة تحريم يا كم الشيطان بوصلي ويقاعدادا وتبغضك صدي عن ركب اللهك صدي عن الصلاك إثمهم أكبر من نفعهم يا شياشيا رجza لعمل الشيطانة دي بتر دي عام دي أنا أقول فرمويتي أوا هرشت أ كل ما من دي قياس يا نجيب حد متجذري او من معناه قياس حسب تقريبا او أنك، عمش تاني يعني با التي إلدتي تحريمكا عمش تانيت رشكا وقنا إلى واقع الله كان ياما مصلا كان فريد أيباتو، عرفان اللي بردمانو جا أنا ويتل فقاه بس ولا دقيعات جيشتون بقانا أما قصلا سرعان ما بوت تحدي أنا أبينك يمكن أو مصالح أو فلان أو فلان أما أم أم خ... لا تقل له ما أوف كيف زني بوأما شكر أو كلمة ملي. أفرمها. ممكن وقت لا تقول له لا. أزيت مكان نحو ولو وفيك به. جاله لا يخواني قلت ويتذ نحو أقوى مثلاً. ذيتي اللي أنا كيف نفسي شاكلته دبي. وأبو عام. قياس ألين قياسي ألين قياسي قياسي مساواته قياسي خفية. لحارة أنا قاعدة عام مقرر أكليبه وحكمه والدواء او نحو فلانه. أو أيك ذكرك بوجن أو ذكر فرمون لما شو لنا وقتها أقوى وقتها أقوى مزدحول أقوى جاء أفكر له برأي كبيان ك حتى أفيش فريته ما بعد هذا متواجِنًا وق كل فعل مرفوع نحو كل مبتدع م مرفوع نازل من طلابي سك فعلك إتياديارني ظاهريك ناهن كل مبتدع مرفوع نحوب بحسب كدرهم أو اللويان ظاهر المجرورة مان. بلان اوشه المرفوع محل المرفوع اوه كاللويان التنبيه بكريل السر اوه كاوش مرفوعه هاش تان فيوه وانا او مرفوعه يو مرفوع بلان ايه اوه مبتداك وانا يوز يوه دير جوابه اوه في قيناك اذا مترتيبه زور جمجوره بيتو بابي بناو قياس نابي بلان نعمك كمباحثة هنا مان. مباحثة كي لا أتشن. مثلا اه لقياسة هنا اكري اكري تحقيق مناط هلا أدربوا ما علته روحين بكرتو كشي. يا تنقيح مناتكرين. ماك. ااا لا لا تخرج كهلا أدربوا ما تنقيح مناتكرين. أوانه كروان بدو رب أو علته ك. ويرجع. يعني أوانه دور خاتو مثلا عنب لبر ما يعبون ك. خمر لبر ما يعبون كاني فلانة فلانة بر إسكاره. يا ااا يا رجال إني أركاني مثلاً أصبر. يا أويك حول أدريبوه مك بزعم رأي لحق لفر أكيشا لما خيسكأ أحق ما هي يعني هو إصلاح كهكذا اللهم إشتعيه تنقيح منات تنقيح يا مثلا مثلاً لا خبركأ بزعم ما يعبون كي لا عنابونكي أماني دخار دي تياهي مم. يعني نخير تنقيح يكيحر إسكاركي جاهر عجيبة هلو يا خ... أقل معموميات مال أقول لعنابونكيشي حتى هنية دخار مم. دي نية لا إسكاره ونكيح فقط إسكاركي دي هروا شو بقاعدة كل يكيح تربو عليه اللي يرى مخصوصي لباري هي عنابو باسكري نقاعدة عاموة جاء ما اللي يرى لجيء وكتنقيح المناط بو أي استفادة لبكين كا شتى مج مستقل دامين ألين هرأوش تا استفادية لبكين بو أي تعمق كين بو دركي بو ميداني برضو بو دركي أبعادي. يا مناط التي كنا صلصنا نراو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 كنوا أكن بفهمي باش لقاعدك الزكرى وباقيش إلى صلواتك جاء وكل فعل مفروض حجاجي. ااا أجرش إنسان سيري أو أدل بكاكة جاي اختلاف لهنا هنا لما كقياس حجته يعني <تصفيق> <تصفيق> مثلاً ظاهرة. قياس بحججنا زان أما نمد وتأي سأدل لي ابن حزم نديوب زان بورديكات وزهر مشد ر رديكات ولا محله وأديك تريشان كقياسين قبولين جاء مثبتيني قياس أرى أو إيش إيش خبر قياس براسياج إنسان دقتك لا أدلكاد دليل يعني أصلا كاد الليل أنا ما يكفى يعتبروا يا أول الأبصار ديفع تبروا يا أول الأبصار هل السورة حشرة إنسان دخنت يوم اعتبار يعني اليك انسان للظاهر يشتيع عبور كبو بالطناجر وكان في ذلك عبره لمن لمن يخشى شلون العبره لو يا بياني احلاكي فرعون نبرؤ جرائيه اكري افرمي هر هر الظاهرة ظاهره كفرعون هلا ينبوا لا بينجو انت من عبرتي عبور بقبرون انا وكاي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 حكمي جزئيه كبو حكمي جزئيه الإسباب بكرين نهلا جزئيه وبو كلي بروين دي ام اعتبارها هونيه اعتبار مصنل السوريه حشرات جبل آيهات وبصر بني نظيره فاعتبروا يأولي الأبصار لبيان جلبي التوجه في بو سنة عمك آمات تأيدي وقصرها كالبشاك إذ من وقتها او حكمة أبيني هلو برويته وراي او حكمة جزئيه كحقة جزئيتها تقعد عمك ترك رتبة خياس وني سائل دللك أدل ليش لما زعيف الباز الرواة شن زعيف الوجم صرنا أو الرواة مشهورة كي معازك أشو بوي من أمانة كأنا دي صحيح يعني أمانة دعائه هو استحسان ومصالح مرسليش هرب وترتيبه جالي استدلال هيك هي إمام الشافعية أو صلاة إنشاها لا جم استدلال أولئك لشتي كل جزئي درب هنري كأهر أو مطلبه أو اتمنى داركي خواهده يكا جزئياتك أدوزينو مثلاً كل متغير حادث لمنطقة لو ينبو أمدانيش كالعالم حادث دي لو إشاء قاعدة كليا كمان در كدوه كهيرتش سبب إيقاع عداوته بغضاو بغضاو فلان أوانا بيت صد عندك لا عن الصلاة بيه أما حرام كابو هيروينيش حرام هر نعوه كأتر نياز بخياس بيه إستدلالك نانا اويا كوتوما أما مصالح مرسلة أقل إنسان دقتك قبكة لمصالح مرسلة كباشر بياري شاطري كدو يدي. حملة هنا اعتصاما وهذا موافقتها خلاصيت وسر أمري مصالح المرسلين أويكا بعض الشتى بخسوسي ذكر نكره ولا شريعتها أما أكون برفقادي عم هذا وياك تايسي خديكي تيجي تبون يعني مصالح المرسلين مثلاً أوه هنا جمع المصحف لا قبلي مصالح المرسلين تيم أو اللي بقى حقيقةً لو جا وقت الانسان دقت اكا زوري لآياتي قرآن هنكا بيانك شون؟ بلين نعفرمي الجمعي مصحفكم اما اوليك افرمي ابي ام دينا تبليغ بكري اما للعالمين ابي اه او الذين لم يلحقوا بهم چينبه چينبه حموي اما بغير بغيري اما تمامي واجبنا بعالم زمينانا قشتي اخذها او هاك ام جمع بكري قح قلت المصالح المرسليني شبه عادي يعني المصالح المرسليني شهر بيت شانخه تاع استحسان استحسان لا بازيوان وان ان كدو كان مراد قائل باستحسان او كان الاخوي واجي بيه خوش دائما شاف اي كواي حاليبه فريم فلما استحسنه فقد شرم ظلام اهل استحسان اخويا امام ابو حنيفه امام مالك اخويا تبين اكن كاستحسان كا اعمل كان اعمل باقوى الدليلين بخير بلا كان وقتي واحد قاعده عامه اقتزاي شتيها اما دليل يترك ذلك استثنائي جداً. يا وقت واحد هنا قاعدة اقتزاز شتى كا. بس أما مثلاً حكم أم وقت حكمك ما قواعد عامة وقت هاي على البر تقوانين لطاليا قاعدة رفع قواعدك يفسدوا فاسدة قاعدين الزنجية أما أن قواعدك مكملة يكترنوا ولا طالعك عمش المراقبي يك حتى على زوجي يقول أنا أحكام صادر موه هيش يذكرني بظلم قواعدك خوي حشر ده ولا طالع عليه من منها مواجبة مقيادية ده يتبون عيبين الاستحسان لما توزيع بين قواعدك يا جاني ليك هل كاميان أواني ترتب جانه لا قويا أصلاً كتابة كتاب يعني الزور محكم بذلك هو في وس دراكة هي ناقرة تزين ناقرة جان ناقرة تقول إيه الاستحسان بونا علمانة البياض كده أرف سدي ذراع سدي ذراع تدور روشن أنا قد سدي ذراع بدي كلو قاعد عامل <تصفيق> زبونا ردي لي وأرف. كده وأرف عن أرفاء الجرأة ما مردمت عارف يعني نسر كذا أكيد أبلك لو قاعد عامل ما ينعكس <تصفيق>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 جاية استنباطو رأيو أبوانينية هو جاية هو حكمية ترهي مم. أما عقل رأيية بمعنى حكم حكمية استنباط كله الغزماني هو حجد نبوه و...